私の思い出を表 م ことはないです。 يغفر ا ل ذ ن و ب ج م ي ع ا ا إن ل ل ه يغفر ا ل ذ ن و ب ج م ي ع ا ا إنه هو للعلوم غ ف و ر ا ر ح أ ا ل و أ س ل م و ا له م ن قبل أ ي ه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 موسوعه النابلسي للعلوم ن أن ت الاسلاميه نفسي ي ح 「今日も一日一日一日一日一日一日一日一 ل 一日一日一日一日一 أ و ت ق و ل حين ترى ا ل ع ذ ا ب ل و أ ن س ي كرة ف أ ك و ن م ن ا ل م ح س ن ن ي ل ا جاءتك آ ي ا ه بها فكذبت بها و ا س ت ت ك ب ر و ك ن ت من النابلسي م للعلوم ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا ع ل ى ا ل ل ه ه ه أ ج و م ص و ي ه أ ل ي س في جهنم مثوا للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم, الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السور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 لقد ر و ح ي إليك و إ ل ى النابلسي ذ ي من ك أشركت لئن ح ب ل ن ع م ل ك و ل ت ك و ن ن م ن الاسلاميه خ ر ي ن ب ل ل ه فاعبد وكن ن ا ا ل ش ك ر ن وما ا قدر ل ل والأرض موسوعه يوم النابلسي ق للعلوم الاسلاميه ن سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى ونفخ في ا ل شركه و فصعق ا ل ه م ى شركه د ع ف ي ه غير ف ب ح ي ه ذات م س م ا و ن اجتماعي ف إ ذ ا ه م ق ي ا ء الله ن ب و ا و ض ل ح ي ن ه م و ه م لا ل ي ظ م و ن و غ ف ي ت ك ل ن ف س م ا ع م ل ت وهو س ي للعلوم م و الاسلاميه ن و ت ح موسوعه ا ا و ق ا ل لهم خ ز ن ت ه ا أ ل م ي أ ت ك م ر س ل و ق ا ل ل ا س ل ا ن ت ه ا ك ل موسوعه النابلسي ق للعلوم ا ب ه الاسلاميه و َ س ِ ي م ا َ ا ل ل ى ا ل ْ ح َ ن ى وقال لهم حزنتها سلام عليكم وقال لهم حزنتها سلام عليكم قبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله ن ت س و من النابلسي ج ة ن ا ل ع ا م ل ي ن و ت ر ى ا ل م ل ا ئ ك ة حافين س ل ا ل ع ر ش ي س ب ح و ن ا ل ح م د ربهم بينهم وقضي ا ء الله ح د رب ا ل ح ه ن ى